بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناسرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفطر وما أدراك ما يوم الفطر ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمدردين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأوض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأشقيناكم ما أنفرا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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وإلو يوم يومئذ للمكذبين كلوا وتمتوا قليلا إنكم مجرمون وإلن ركعوا لا يركعون ويل يومئذ ذل فبأي حديث بعده يؤمنون